اللهم واعد علينا رمضان اعواما عديده وازمنه مديده ان قلوبنا تحزن ان قلوبنا تحزن وان عيوننا تدمع على فراق شهر رمضان اللهم ولا تخرجنا من إلا وقد تسلمته منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين